بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة, سورة البقرة من قوله, قوله تعالى. بسم الله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 وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في رحاب تفسير القرآن الكريم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهينا بفضل الله جل وعلا من تفسير سورة الفاتحة في الإسبوع الماضي التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم تحدثنا عنها بفضل الله تعالى في ستة لقاءات وهنحن نحن الليلة نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة التي تلي فاتحة الكتاب سورة البقرة إنها سورة من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا تحدثنا قبل ذلك في تفسير سورة الفاتحة أن معنى المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة لأن بعض الناس يظن أن المكية ما نزل بمكة والمدنية ما نزل بالمدينة وهذا تعريف خاطئ لأن هناك آيات نزلت بمكة وتعد من القسم المدني كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورد في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة بعرفة يعني نزلت عليه في, في مكة وتعد هذه الآية من القسم المدني لنزولها بعد الهجرة فإن العبرة ليس بالمكان بل إن العبرة بماذا؟ بالزمان بزمان نزول الآية أو السورة هل قبل الهجرة أم بعد الهجرة فسورة البقرة سورة من السور المدنية والدليل على ذلك قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وأيضا الدليل على أنها مدنية أن الأنصار اختصوا بأنهم أصحاب سورة البقرة وقد ناداهم العباس يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة يا من بايع تحت الشجرة فالشاهد هنا أن سورة البقرة مدنية طب هل هذه السورة لها فضائل؟ الجواب نعم نحن تحدثنا عن فضائل سورة الفاتحة حينما كنا نتحدث عن تفسيرها وأيضاً نحن الآن نتحدث في تفسير سورة البقرة إذا ينبغي أن نبين فضائل هذه السورة هل لها فضائل؟ نعم طب ما الدليل على ذلك؟ الجواب الدليل ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهذا أكبر دليل على أن المقابر ليست مكانا مخصصا لقراءة القرآن وتلاوة القرآن لا تجعلوا بيوتكم مقابر فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هنا المثل إلى أن المقابر لا يُقرأ ولا يُتلى فيها القرآن هذا هو الأصل لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالذي يقول بيت مليان شياطين مليان عفريت عندي قلاقل في بيتي ومشاكل لماذا لا تقرأ سورة البقرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة أيضاً ورد في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه وبعد هذا العموم بعد قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن يخصص من بين عموم القرآن البقرة وسورة آل عمران فيقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان كغمامتان أو غيايتان أو كفرقاني يعني طائفتين أو جماعتين من الطير من طير صواف كما في بعض الروايات تحاجاني أي تدفعاني عن أصحابهما يوم القيامة يوم يضمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس البقرة وأيضاً سورة آل عمران تحاجان تدفعان عن أصحابهما في هذا اليوم العظيم شأنه كما قال صلى الله عليه وسلم تذن الشمس يوم القيامة من الخلاء حتى تمنهم كمقدار ميل يقول سليم بن عامر وهو من رجال السند في الحديث فوالله ما أدري بالميل أمسافة الأرض أو الميل؟ الذي تكحل به العين ثم قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبي ومنهم من يكون إلى ركبتي ومنهم من يكون إلى حقوي ومنهم من يلجمه العرق إلجاما نسأل الله الستر والسلام في هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم فتأتي البقرة وأيضا ثورة آل عمران تحاجان تدفعان عن أصحابهما في ظل هذا اليوم العظيم شأنه وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام بعدها سورة البقرة أو اقرأوا سورة البقرة فإن أغذها بركة قراءة هذه السورة بركة اقرأوا سورة البقرة فإن أغذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحر السحرة لا يقدرون على أن يفعلوا بك شيء كل شيء بقدر الملك سبحانه وتعالى وما هم بضارجين به من أحد إلا بإذن الله لابد وأن يأذن الملك سبحانه وتعالى قد يأخذ الساحر بكل الأسباب والوسائل ولا يوفق إلى المراد لماذا؟ لأن الله ما أذن لأن الله ما أراد سبحانه وتعالى لابد أن يأذن سبحانه بد أن تأخذ بالأسباب وأن تكسر من قراءة هذه السورة الكريمة إذا كنت مسفورا أو إذا أردت أن تحصن نفسك وأهلك وبيتك فاقرأ هذه الصورة شغل هذه الصورة على تسجيل على كمبيوتر تقرأ في البيت تحصين لبيتك لأهلك اقرأوا سورة البقرة ما عنديش وقت أقرأ أشغل هذه الصورة في البيت فإن أغذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة سورة البقرة قلنا إنها سورة من السور المدنية، ولا حرج أن نقول سورة البقرة، ولا حرج أيضا أن نقول البقرة كسورة آل عمران، وأيضا أن تقول آل عمران، لا حرج أن تقول سورة كذا أو كذا بدون ذكر سورة، لا حرج في ذلك هذا. أمر واسع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فلا حرج أن تقول البقرة وقال العباس يوم حنين للأنصار يا أصحاب سورة البقرة فالأمر في هذا واسع والله تعالى أعلى وأعلم فبعض الناس يسألون عن هذا الحديث لا تقولوا سورة البقرة وسورة آل عمران ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران هذا حديث ضعيف لا حرج أن نقول البقرة أو سورة البقرة فالأمر في هذا واسع والسور تتسمى ببعض ما فيها يعني سورة البقرة سميت بصورة البقرة لذكر البقرة فيها سورة النساء سميت بالنساء لذكر النساء فيها سورة آل عمران سميت بآل عمران لذكر آل عمران فيها وسأتي تفصيل ذلك معنا إن شاء الله تعالى قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولعلنا تحدثنا عن البسملة تفصيلا بفضل الله تعالى في لقاء أو لقاءين على ما أذكر في تفسير الفاتحة ومن أراد أن يراجع ذلك فليدخل على الموقع على الإنترنت ويراجع هذه الدروس إن شاء الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألف لام ميم الف لام ميم هذه تسمى عند العلماء بالأحرف المقطعة هذه تسمى بالأحرف المقطعة ما معنى هذه الأحرف ألف لام ميم ألف لام را ياسين صاد قاف إلى غير ذلك من هذه الأحرف ما معناها في عموم القرآن قال بعض العلماء إن ألف لام ميم ونحوها من هذه الأحرف التي بدأت بها السور أحرف لا يعلم معناها إلا الله فلا نخوض في تأويلها ما دام لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ولكن من باب الأمانة العلمية من العلماء من قال ما المانع أن نفسر هذه الأحرف وأن نلتمس ما فيها من المعاني فالقرآن أمرنا الله بتدبره وأمرنا الله بفهمه وقد نزل القرآن بلغة العرب قال تعالى بلسان عربي مبين قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والعرب استعملت هذه الأحرف نظما لها ووضعا بدل الكلمات يعني كانت العرب إذا أراد رجل أن يقول لآخر أقتل يقول له إيه أق يعني إيه أقتل يختصر كلمة أقتل في إيه في حرفين أق وأيضا إذا أراد أن يقول ألا تركبوا يقولون ألا فا ألا تركبون يقولون ألا فكانوا يختصرون الكلمات وهذا موجود في أشعارهم يعني مثلا نقل عن ذهير هذا الشاعر يقول بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت يعني وإن شرا فا يعني فشر وإن شرا فا يعني فشر ولا أريد الشر إلا أن تا يعني أن إيه؟ تشاء إلا أن تشاء فهذا استعمل في لغة العرب فقال بعض العلماء ما المانع أن نجتهد في تفسير هذه الأحرف التمس بعضهم لها تفسيرات منهم من قال هذه الأحرف التي في أوائل السور فيها اسم الله الأعظم لكننا لا ندري كيف يتألف منها اسم الله الأعظم ومنها هؤلاء الذين قالوا نلتمس لها تفسيرا قالوا إنها سيقة للتحدي فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف ليست بغريبة عليكم معشر العرب يا من تدعون الفصاحة يا من تدعون البلاغة وأنتم تعرفون هذه الأحرف وتقرؤونها وقد ألفنا القرآن منها ومع أنكم تعرفونها وتقرؤونها إلا أنكم لا تستطيعون الاتيان بقرآن مثل هذا القرآن ولا بتأليف آية واحدة من هذا القرآن ودلل أصحاب هذا القول على صحة قولهم بأن الله عز وجل عقب بقوله بعد ألف لام ميم قال بعدها إيه ذلك الكتاب ذلك الكتاب وفي سورة الأعراف بعد قوله ألف لام ميم قال تعالى إيه كتاب أنزل إليك وبعد قوله تعالى في سورة فصلت ألف لام مراء قال بعدها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فقالوا إنها ثيقة للتحدي فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر العرب يا من تدعون الفصاحة والبلاغة وتقرؤون هذه الأحرف وتستخدمونها فيما بينكم وتختصرون بعض كلماتكم طب ما معنى هذا الاختصار الذي اختصرته هنا هذا معنى ومن العلماء من قال الذين التمسوا لها معاني منهم من قال إن هذه الأحرف تدل على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها أي أنها رموز تستعملها العرض في كلامها فروي عن البعض أنهم قالوا الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنهم من قال في قوله تعالى ألف لام ميم الالف معناها أنا واللام الله والميم أعلم إذ المعنى أنا الله أعلم وقالوا ألف لام ميم صاد معناها أنا الله أفصل فالألف أنا واللام الله وميم صاد أفصل أنا الله أفصل هذا اجتهاد لبعض العلماء وأيضا منهم من قال هي أسماء للصور وهذا قول الزمخشري رحمه الله تعالى وغفر له في الكشاف قال وعليه إطباق الأكثر أي أكثر أهل العلم وعرض قوله هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بإيه ألف لامين السجدة هكذا قال صلى الله عليه وسلم السجدة وهل أتى على الإنسان فقال هي أسماء للسور وهناك قول خامس يقول هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها ووجه هذا الكلام أن إنسانا لو أقسم فقال والله هذا الكتاب لا ريب فيه يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لو اعتبرنا أن ألف لام ميم قسم يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي قولوا والله هذا الكتاب لا ريب فيه فهذا القول أو هذا الكلام لعله كلام أيضا سديد وله وجه والله تعالى أعلى وأعلم خلاصة ما سبق أن من بعض العلماء من قال هذه الأحرف لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا هو القول الراجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم ومن العلماء من اجتهد في تفسيرها وتأويلها وبدأوا يقولون هي قسم من الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة بعضهم قال هي اسم من أسماء هذه السورة إلى غير ذلك من الأقوال مجمل القول أن هذه الأحرف لم يرد في تأويلها شيء صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما علمنا ولم يجمع علماؤنا رحمهم الله في تأويلها على وجهة معينة وإنما اختلفوا كما رأينا وتعددت أقوالهم والله تعالى أعلى وأعلم فالراجح من هذين القولين القول الأول القائل أن هذه الأحرف لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى طب ما مجموع هذه الأحرف المقطعة في أوائل سور القرآن الكريم الجواب هذه الأحرف عددها أربعة عشر حرفا كم أربعة عشر. جمعهم العلماء في هذه الجملة نص حكيم قاطع له ثر نص حكيم قاطع له ثر يعني هي ألف لام مين صاد را كاف ها يا عين طا ثين حا جمعهم العلماء هذه الأحرف في هذه القولة نص حكيم قاطع له ثب وكما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن ألف لام ميم لم يرد في فضلها شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فطبعا هذا الحديث نعم تكلم عن ألف لام ميم ولكن ما بين فضل ألف لام ميم لم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل ألف لام ميم ولكن هذا الحديث يبين أن من قرأ حرفا أي حرف من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها طب يقول قائل أو يسأل سائل لماذا ذكرت هذه الأحرف في أوائل السور؟ ما الفائدة من ذكرها في أوائل السور؟ ولماذا هذا التكرار بعض السور تبدأ بألف لام ميم كالبقرة وآل عمران وغير ذلك بعضها تبدأ بحاميم أكثر من صورة طب ما الفائدة من ذلك لماذا هذا التكرار قال بعض العلماء هذه الأحرف المقطعة جاءت في أوائل السور كي تفصل بين السورة والأخرى ولكن من باب الأمانة العلمية هذا قول ضعيف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الفصل حاصل بدونها يعني الفصل بين السورة والسورة يحصل بدون إيه هذه الأحرف والبسملة هي التي تفصل بين الصورة والسورة كما سبق معنا كما قال الحافظ ابن كثير طيب من العلماء من قال إنها بدأ بها في أوائل الصور لتفتح أسماع المشركين أراد الله عز وجل أن يفتح أسماع هؤلاء الذين تواصلوا فيما بينهم بالإعراض عن القرآن. أتواصلوا به بل هم قوم فاضون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء أعرضوا عن القرآن. فلعل هذه الأحرف تفتح أسماع هؤلاء فيبدأون في الإنصار ما معنى هذه الأحرف ما مراد الله تعالى من هذه الأحرف فيبدأون في التفكر هكذا قال بعض العلماء ولكن الحافظ بن كسير أيضا ضعف هذا القول وقال إن الأمر لو كان كذلك لكان ذلك في جميع سور القرآن ولا يكون في بعضها دون البعض بل غالب الصور ليس كذلك وقال أيضا إن هذه الصورة أي البقرة مدنية فليست خطاب للمشركين ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل الصور بيانا لاعجاز القرآن هذا هو القول الراجح إن هذه الأحرف ذكرت في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الأحرف المقطعة التي يتخافبون بها العرب يتخاطبون فيما بينهم بهذه الأحرف ولا يفهمون مراد الله تعالى من هذه الأحرف هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن معجز فهذه الأحرف ذكرت في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن كما ذكر ذلك الحافظ كثير وغيره من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وغيره من أهل العلم طب قد يقول قائل أو يسأل سائل كم سورة افتتحها الله سبحانه وتعالى بهذه الأحرف الجواب افتتح الله عز وجل تسعا وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة هذه الصور افتتحها الله بألف لام نيم صورة الأعراف افتتحها الله بقول ألف لام نيم صاد صورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحج هذه الصور افتتحها الله بقول ألف لام را الراع افتتحها الله بقوله ألف لام ميم راء سورة مريم افتتحها الله بقوله كاف هايا عين صاد سورة طاها افتتحها الله بقوله طاها سورة الشعراء والقصص افتتحها الله بقوله قاسيم ميم سورة النمل افتتحها الله بقوله قاسين سورة ياسين افتتحها الله بقوله ياسين سورة صاد افتتحها الله بقوله صاد سورة غافر وفصلة والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف افتتحها الله بقوله حميم وهي تسمى هذه الصور به الحواميم أيضا سورة الشورى افتتحها الله بقوله حميم عين سين قاف سورة قاف افتتحها الله بقوله قاف سورة القلم افتتحها الله بقوله نون إذا افتتح الله عز وجل تسعا وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بهذه الأحرف المقطعة قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب أي هذا الكتاب أحيانا تأتي ذلك بمعنى هذا وأحيانا هذا بمعنى ذلك وهذا جائز في اللغة ذلك الكتاب أي هذا الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرض علي قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر يعني يركبون إيه ذلك البحر ثبج هذا البحر فهذا هنا بمعنى ذلك ذلك الكتاب أي هذا الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن كتاب الله عز وجل طبعا هناك أقوال أخرى من العلماء من قال الكتاب هنا التوراه والإنجيل فالف لا من المراد به القرآن؟ وذلك الكتاب أي التوراة والإنجيل يعني إن التوراة والإنجيل يشهدان بصحة القرآن فالمعنى أن هذا الكتاب جامع لما في الكتابين التوراة والإنجيل ولكن هذا قول مرجوح والله تعالى أعلى وأعلم فمعنى الكتاب هنا إيه؟ القرآن ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه طبعا ذكر الله القرآن في كتابه بعدة أسماء منها الكتاب كما قال تعالى هنا ذلك الكتاب أي القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وسمى الله تعالى القرآن بالقرآن قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأيضا ثم الله القرآن بالذكر قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتابٌ عزيز سماه الله بالفرقان قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرًا سماه الله بحبل الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا يبقى كل هذه أسماء للقرآن وأيضاً وصف الله القرآن بعدة أوصاف تدل على بركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب وصفه الله بأنه مجيد قال تعالى قاف والقرآن المجيد وصفه الله بأنه عظيم قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يبقى وصف الله القرآن به بالمجد ووصفه بالعظمة يبقى من تمسك بالقرآن نال المجد ومن تمسك بالقرآن نال العظمة لأن الله وصف القرآن بالمجيد ووصفه بأنه عظيم إذا من تمثك بهذا الكتاب نال المجد ونال العظمة وأيضاً وصف الله القرآن بأنه كريم أي أنه كثير الخير إنه لقرآن كريم وصفه الله بأنه يهدي للتي هي أقوى قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى اسم تفضيل أيضا وصفه الله بأنه مبارك قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا رب ليدبر آياته واللام هنا للتعليل ليدبر آياته وليتذكر الألباب أي أصحاب العقول النيرة أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أحياناً الريب يطلق على التهمة وأحياناً الريب يطلق على الحاجة ولكن الريب هنا معنى الشك لا ريب فيه أي لا شك فيه فالمعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ذلك الكتاب لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء سبق لنا في الإسبوع الماضي أننا قلنا الهداية تنقسم إلى هدايتين هداية الدلالة أو الدلالة وهداية التوفيق. الدلالة كأن تقول لشخص يا فلان تعالى صلي دي هداية إيه دلالة انت بتدل على الخير كما قال تعالى وأما ثمود فإيه فهديناهم هداية إيه دي دلالة بدليل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم ولكنهم للأسف استحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى ثمود فعل ما عليه وأما ثمود أو نبي الله صالح عليه السلام فعل ما عليه وأما ثمود فهديناه ولكنهم استجابوا خلاص أنا عملت إلا عليه بلغت ولكن التوفيق ليس بيدي ولا بيدك بيد من؟ الله جل جلاله هذه هداية التوفيق قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يبقى هدى للمتقين هل هي هداية توفيق أم هداية دلالة قال العلماء ينتظم فيها المعنيين جميعا كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قلنا تشمل ايه الهدايتين المعنيين انت تسأل الله ان يهديك الصراط المستقيم وان يجنبك صراط هؤلاء وهؤلاء الذين غضب الله عليهم واضلهم فهي تشمل هداية الدلالة والتوفيق فأنت تدعو الله لنفسك ول وللأمة جميعا في إهدين الصراط المستقيم طيب هنا هدى للمتقين شملت المعنيين نعم فيدخل فيها هداية الدلالة وأيضا هداية التوفيق ففي هذا الكتاب رشد وبيان ودلالة وتوفيق للمتقين طب قد يقول قائل أو يسأل سائل لماذا خصت الهداية بالمتقين مع أن هذا الكتاب فيه هدى للخلق كما قال الله تعالى في سورة البقرة كما سيأتي معنا بعد ذلك هدى للمتقين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لإيه هدى للناس طيب هداية الخلق جميعا أحيانا يقول ربنا سبحانه وتعالى هذا فيه هدى للمتقين هذا هدى للناس هذا هدى للخلق طب كيف التوفيق والجمع بين هذه الآيات يعني هنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ليس للناس جميعا لماذا قال العلماء إذا أريد بالهداية هداية التوفيق اللي هي بإيد مين؟ بإيد الملك سبحانه وتعالى فلا إشكال فالكتاب فيه توفيق للمتقين ولا يوفق به أهل الكفر والضلال أما إذا أريد بالهداية هداية الدلالة فصحيح أن في هذا الكتاب هداية للناس ولكن منهم من ينتفع بها ومنهم من لا ينتفع كما قال الله جل وعلا في شأن ثمود الذين لم ينتفعوا بالهداية وأما ثمود فهديناهم فإيه فاستحب العمى على الهدى فخص المتقون بالهداية دون غيرهم لأنهم المنتفعون بها أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء يبقى قال تعالى هدى للمتقين ولم يقل للناس أجمعين لماذا؟ لأن المنتفعين بها هم أهل التقى لأن المنتفعين بهذا الكتاب العظيم أهل التقى فخص المتقون بالهداية دون غيرهم لأنهم المنتفعون بها كما قال الله تعالى في سورة النازعات إنما أنت منذر من يخشاها هو النبي عليه الصلاة والسلام منذر للناس أجمعين للمسلم والكافر أم لمن يخشى فقط الجواب إيه للمسلم والكافر للناس جميعا ولكن خص من يخشاها لماذا لأن هؤلاء هم إيه الذين انتفعوا هؤلاء هم المنتفعون وقال بعض العلماء أيضا أراد الله في قوله هدى للمتقين أراد أيضا والكافرين لكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر كما في سورة النحل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر طيب هل قال البعد لا طيب يدخل فيها البرد أيضا أم أيضا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وأيضاً تقيكم البرد ولكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر وهنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وللكافرين أيضا ولكن خص الأهل التقى لماذا لأنهم إيه؟ الـ المنتفعون المنتفعون بهذه الهداية المنتفعون بهذا الكتاب أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. قالت على هدى للمتقين التقوى مأخوذة من الاتقاء بما تجعله من حاجز بما تجعله من حاجز بينك. وبين معصية الله سبحانه وتعالى أو بينك وبين ما تتقيه فالتقوى في اللغة كما قال صاحب المصباح وقاه الله السوء وقاية أي حفظه والمعنى الشرعي للتقوى اختلف التعبيرات العلماء في تعريف التقوى مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه نسأل الله العافية أن تخشى عقاب الله أن تخشى عذاب الله كما قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال طلق بن حبيب رحمه الله في هذه المعاني للتقوى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 ده أفضل شيء في التقوى في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك كمعصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال الغزال رحمه الله وغفر له قال التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء أولاً الخشية والهيبة كما قال تعالى وإيايا فاتقون أي وإيايا في فخشون قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فالتقوى هنا معناها هيه الخشية والهيبة وقيل في المعنى الثاني للتقوى الطاعة والعبادة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني إيه أطيعوا الله حق طاعته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول وقال مجاهد اتقوا الله حق تقاته هو اي يطاع الله فلا ينسى هو اي يطاع الله فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى قال مجاهد رحمه الله ومجاهد تلميذ من ابن عباس تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر والمعنى الثالث للتقوى تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي أن تنزه قلبك عن الذنوب خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التُقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبالٍ الحصى ما تقولش ده ذنب صغير حينما تترك هذا الصغير وهذا الذنب الصغير وهذا الذنب الصغير, وهذا الذنب الصغير فلا تقل ده صغير لا والله هذا حينما يتراكم على بعضه يكون كبيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب أي إياكم وإيه وصغائر الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزل في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن صغائر الذنوب متى أخذ بها صاحبها فإنها تهلك نسأل الله العافية فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى من معاني التقوى الخشية والهيبة أيضا الطاعة والعبادة أيضا تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى الهوى الذين يتبعون أهواءهم ترك ما تهوى لما تخشى لما تخاف من عقاب الله وعذاب الله وقال الإمام علي رحمه الله تعالى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقيل أيضا هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وقيل أيضا هي علم القلب بقرب الرب عز وجل سبحانه وتعالى هذه بعض معاني لتقوى الله جل وعلا وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى لعلنا نقف مع شرف التقوى وأهميتها وصفات المتقين وثمرات التقوى العاجلة التي يعجل الله بها للعبد في الحياة الدنيا وهذه الثمرات التي يؤجلها الله للعبد إلى الآخرة فهذا موضوع في غاية الأهمية بمكان فلعلنا نفصله فهذه أول آية وردت معنا في صفات المتقين أو في حديث رب العالمين سبحانه وتعالى عن التقوى في تفسيرنا للقرآن فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من عباده المتقين اللهم ارزقنا الهدى والتقى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها. أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة يحكمنا بالكتاب والسنة اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وآشر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته